تمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رآه نزلة أخرى عند سدرة منتهى عندها جنة مَأْوَى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لَقَدْ رآ من آيات رَبِّهِ الكبرى أَفَرَأَيْتُمُ اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى أَلَكُمُ الذكر وله الأنسى قسمة ضيزا إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم